نقول قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين 111. ولو تقول علينا بعض الأقاويل 112. لأخذنا منه باليمين 113. ثم لقطعنا منه الوتين 114. فما منكم من أحد عنه حاجزين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 فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج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 يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما